تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ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 مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما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 قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنته لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب ليم قالوا طائركم معكم اي ذاكرتم بَلٰنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَآءَ مِنْ قَصْرِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذي فَطَرَنِي وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن إيمان الدين الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين ان ني اامن تبر فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا, وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وإن نشأ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من لجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 فَلْيَوْومَ لاَا تُظْوَمُ نَفْسُ شَيْ أَ وَلَا تُجَزَوونَ إِللاا مَا كُاتُمْ تَعملُون إِ أَصحابَ الجََّةِ اليَوومَ فِي شُغْلِ فَكِهونَهُم وَأَزواجُهُم هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى اللرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَأْكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلا هل يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم.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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهم مما عملت الْعَامَن فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 شيئا نيه يقول له الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون